بسم الله الرحمن الرحيم السماء ذات الظروب واليوم البوعود وشالد ومشهود قدل أصحاب الهدود تار ذات الوقول إذ هم عليها قولون وَمِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُقِنُّوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ الَّذِي لَهُ مُلْكِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَيْئٌ إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَلَنَعْلَمَ مَنْ فِيهَا مُتَّقٌّ الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها النهار ذلك فرض الجميل إن تأشر من الجديد إنه هو يجده ويعين وهو العفو المذّن ولوَثَمُّ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي <تصفيق> تَكْذِيبٍ مَّضُولٍ